بسم الله الرحمن الرحيم شورة أنزلناها مفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلبوا كل واحد منهما مئة جلدة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 والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا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 وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ رَبَّ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَنُفْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل ملئ منهم مكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم،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 يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطبات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر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 يومئذٍ مفهِمُ الله دِينَهُمُ الحقَّ ويعلمون أن الله هو الحقُّ المُبينُ الخبيثةُ للخبثين والخبثون للخبثات الطيباتُ للطيبين والطيبون للطيباتُ هؤلاء كم بَرَءٌ مِمَّا يقولون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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصالهم ويحفظوا فروجهم. ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُونَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ بلا يبدين, زينتهن بَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بَلْ يَظْرِبْنَ بِقُبُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو, أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بنى أخواتهن، أو نساءهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أهل الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عمرات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تسلحون وأنكحوا الأياما منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم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 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما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 يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خنط كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه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 فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الزعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله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 وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا يَحْشَرُ اللَّهَ مَا يَتَّقُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمْرَتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُ طَاعَتُمْ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه مَا حمل وعليكم ما حملتم فإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا مُنْقِذُهُم مِّنَ النَّارِ ولبئس الْمَصِيرُ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 ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم قوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم فإذا بلو الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. بل القواعد من النساء إلا ت لا يرجون لك حن، فليس عليه النجناح أن يضع نسيابه غير متبجّجات بزينة، وأي يستعففن خير لهن.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 فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لماذا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 فالله بكل شيء عليم